فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم فأنزل على الذين ظلموا رجзем من السماء بما كانوا يفسقون